امید نهی نسیلتا مراجید امید نهی رحمه in here i mm -hmm. auprès O فجعلنا begin with the mm <laughs> mm وذا آتينا موسى الكتاب لعلهم Yeah Hey <laughs> ذات صواب I'm <laughs> خیلی deal yeah. هُوَ نَذِيجٌ لو استبعاد خط وأبواب أبو من السماء. وانا وذاك الخطء ابو او ام لتسدد فسدت السماء والأرض ما في جنب الأتينا غضب بترى ذكرهم. الله الله الله لا عليك وهنا وسبحان الحق قوا اغوا اغم ولو تبع القص وأضوا أضوا نفساً عن الصراف لنا كذلك صدق الله العظيم وبعد أخوة الإيمان والإسلام فقد استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تأثر من آيات الله البينات من سورة المؤمنون تلاها علينا القرء شيخ شعبان عبد العزيز الصياد سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه في عام ألف وتسعمائة وثمانين.